سمير الليل اصغاء لهمس اللي السكوت سمرا من تونات مرحبا بك بارك الله فيك ل ا يخليك في ح ت ك بارك الله فيك بارك الله م ر ك بارك الله فيك بارك الله ف أ ه ل ا و س ه ل الله ق فيك ب ا ر ن ا عندي م ش ك ب ا ش ح ا ل عندك فيك ا بارك الله ك ت ي ك بارك الله فيك ب ا ر ي ا ل ع ا م م ر ح ب ا ب ك ا ل ت ي أ ن ا عندي إعاقة ش ماذا ن إ ع ا ق ا ل ل ي ع ن د ك إ ع ا ق أ ن التي م تصبح لديك اه آ ه ماذا تصبح في, في ا ل طولك د ي ا ل نصف مدرسه وعندي زوج ب ن نسك... ز س ك الوردات ف... يعني يبديو بليو... اعطاني ر ض ي ج و ج ب ن ز ك ت ب ف ر ك ورجلي、الله. توفي في ح ي ا ت ه م ا ل ا د ر ي د ي ن ان ت ك ي م ز و ج ة كنتي ه ذ ي شيء عام شرعب؟ كيف ا ل صدفتي هذا الرجل هذا ل ق ي ن ا غ ي ر ي ه و أ ص ل ر ج ل ي ذ ا وكيف يعني م ا ك ن ع ن د ه شيء حل وقبل علي وفرحت اها قلت الحمد لله ج ا ب ي وقت ا ح د و ل الناس أ ن ا ف ر ح اها وما ي م ك ن ع ش ا ن حل الناس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 وكانت ح د ي ث ة م و م ي ت ة ك ا ن م ا ت غ ي ر ه و بوحديته و ل ا كانت م ا مسره خ تلسة واللي فلور طلبه الزبل طلب خيشي وحد ليست خطرت علا ل ن د ك ن ط ل م ن م ح س ن ي ن يجب ع ن ي ي ش و ان تكون م س ي م ا يجب كنقيد ان تكون ل ا ش ن م ش ي ا ل ع م ا ل منشوف ان ل ل ع ا م تكون ش نشوف ن <كشف> <أخي كشف> <سمير>. ه م ا ل و م ا يجب ان ت ي و ن مسلما يجب ان ت ك و س مسلما ي احبابك أخي اسمح لي اذهب م الى المكان ولكن لا ت م ل ة أ خ ت ي قل و ي لي أ خ ت ي ماذا م تفعلين من دبي التعاون الوطني الذي ينفعونه و قيدوني, قيدوني. مرش كي أعطيه أخي أقسم خ ل ك ن ه م لم ا تقول شي ي ن ف و ن ا ت ح ل و ن ا ك ي ن جمعيه ا اللي ت وديم د كنتمشي م كيردها لك ف ويقولون ج ك لك ما ما عندناش ص ل انهم لا س ك يوجد ق ل لكاين ا ي خ جمعيه مشي ن ويقولون انهم والله ي الناس اللي ي ي ك ع ط لا م عطوا المساكن ل يوجد ما جمعيه ن ل ا ر د ا ك ل ي ه م ل ي ه م ي مسؤوليه ل ي م س ؤ ا ل ي ه ل ي ه م س ؤ و ي ه مسؤوليه م س و ل ي ه م س ؤ و ل ي ت مسؤوليه و ل ي ه م س ي م س ؤ ل ي ه م س ؤ ي ه م س ل ي م س ؤ ي ه م س ؤ و ي ه م و ل ي ه ل ي ه م س ل ي ه م س و ل ي ه م س ل ي و ل ي ه مسؤوليه م و ل مسؤوليه م س ؤ و ل ه م س ؤ و ي ه س ؤ ي ه م س ي ه م س ؤ ي ا م س ل ي ه م س و ل ي ه م س ؤ ل ي ه و ل ي ا م س و ل ي ه ل ي ه م س ل ك ه م و ل ي ه م س ؤ ل ي ه م س ل ي س س ؤ و ل ي ه م س ؤ ل ي س ؤ و ل ي س س س س س ل ن ا س ك ي ش وكان عندي مرة ل يمشي ك السوق ج م ل خلالها ض ي ل ي في ا ل أ ر ك جبل وكان ل د ت ت ي ح ي م ح ل ق ر ي بحل أ ي ة ر ا ن ي صورته ق ب من ا ح ل ح ه لقد ي ك د ت ان س ا ك و ف ت ي ب ي و ح ت ى شوف تيبي شوف ع ل ى ا اصبحت مسلما ا ص ب ا ت مسلما اصبحت مسلما اصبحت مسلما اصبحت مسلما اصبحت مسلما ب غ اصبحت مسلما ا ص و ح ت مسلما ل ا ص ا ل ت م ا ل م ا اصبحت م ا ل ف ا د ي ي ح ا د ي ح ت مسلما اصبحت م ا ل م ا اصبحت م س هو م ا اصبحت مسلما اصبحت ي خ د م ا اصبحت مسلما اصبحت م ي ل م ا اصبحت مسلما ا ل ب ح ت مسلما ا ص ب ح ي م س ل ا اصبحت مسلما اصبحت مسلما وكي و ق لقد لك تولت ب اردت تي ان د اكون ل ل تعالى ه تي ا د م و ق ف مع ت ا بهذا ل الامر ا د كلها لانه يجب ان ع يكون قول لك جميلة مؤقتا انا ب ا ت ي ذ ا الامر ا ي ا ل م ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ي ن نحن نحن نحن نحن ن ي ن نحن نحن ن ح ي نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن م ن نحن نحن نحن نحن ن ح ا نحن نحن نحن ن ا ن ي ا ن ن ح ي نحن نحن نحن نحن نحن ن ي ن ن ك ي نحن ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ولن تستطيع ي ان د تتمكن ي ش قلت من دون اي سكار قسمة شيء من ا خدمه سيراميك او دي ا ل خ شيء في وضعية اخر ل القائمة وغالبا ً بعد قصار ا ل ق ا م ت يمكن يكون م ج م و ع ة دي ا ل م ع ا ق ا ت ا ل ح ر ك ي ة ا ل ل ي ك ت ك و ن عندهم ان بزاف الأشياء اللي دي ي ت م ك يديرها ا ل إ ن س ا ن اللي هو على كل حال س ي ف و ح د م س ت و ى من س ن ت ي م ت ر ا ت أ و ل ا ل أ م ت ا ر مثل ا ل د ه ر ا ل ع م و د الفقري م ج م و ع دي الحالات ا ل ل ي فعلا ك نوقف و ا عليهم نحن في هذه الصله ة ذ ه مع المستمعين ا ل ل ي هم معنا و تكون و ا معنا في ارتباط اثير ي من أثير إ د اداعه ا ل ع ا ئ ل ة ا ل م غ ر ب ي ة بامتياز ونشكر ك جميع ا ل إ خ و ا ن د ي الافاضل والفاضلات ك ن ت م ن و ن هذه هاد ا ل أ خ ت هادي تعود تعييت لنا إ ن شاء الله ويمكن ي ك و ن إن شاء الله مجال الارتباط دينا معها في في الحلقة هذه في الحلقات ا ل ل الحال اللقاء ي ي هما طبعا د ن ا مازال م ت و ا ص ل في أثير إ د ع ا ع أ م ا فم إ د ع ا ع ا ل ع ا ئ ل ة المغربيه ب ن ت ي ا ز و إ ح ن ا ك ن ت ل ق ا ا ا م رسائلكم ل ديالكم والتواصلات د ي ا